فَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغضم وكذلك نرج المؤمنين وzekaria إذن ربه رب لا تدري فردا لا تذرني وأنت خير الوارثين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 بينهم كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعه، فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.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 وَكُلٌّ فِيها خَالِدُونَ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنَّا مُبْعَدُونَ لا يسمعون حسین سه وهم في مشتهىت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم